وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد هل يضير السحاب نبح الكلاب؟ هل يخيف السماء طنين الزباب؟ لا يروع النسور في مرتقاها ضرطة الثور أو عواء الذئاب؟ سوف يبقى النقاب دوما عزيزا شامخا في الورى شموخ الرواب سوف يبقى النقاب دوما عزيزا شامخا في الورى شموخ الروابي فاستفيقي عقول الأغبياء ما أشبه الليلة بالبارحة أطبق أهل السير والتاريخ على رواية في قصتي خروج يهود بني قينقاع فيها انقطاع من حيث السند الحديثي لكنه يستأنس بها لاطباق أهل السير على روايتها يرون أن امرأة عربية جاءت بجلب لها تبيعه في سوق بني قينقاع فلما باعته جلست إلى صائغ تشتري منه فأرادها يهود على كشف وجهها فأبد. فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده في ظهرها دون أن تشعر فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكت يهود فاتفق مرور رجل مسلم فقتل اليهودي فقتلته يهود وتثاور الحيان وأدى ذلك إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم خمسة عشر يوماً ثم تم اجلاء بني قينقاع الى اذرعات بالشام ومن عجب ان هذه القصه وقعت في السنه الثانيه للهجره وان ايات فرضيه الحجاب كانت فيما بعد في السنه الرابعه او الخامسه في غزوه الاحزاب وحينئذ فقد حرصت المراه على نقابها دون ان يكونا فرضا ودون ان يكون مأمورا به لمجرد الحرص على العفاف لم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل انه تشدد كيف ولم يأمر الله بعد بالحجاب بل ها النقاب لم ينكر عليها المسلمون ولم تتهم بالتشدد او التقعر او التنطع بل حفظ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عفتها وحافظ لها حرصها وما ضر, هذه المرأة وما ضر هذه المرأة المسلمة أن تكون منتقبة إذا اردت أن تبيع وأن تشتري لقد جاءت وباعت واشترت وما ضرها أن تتعلم وأن تعلم لقد كان نساء المؤمنين بل كانت امهات المؤمنين منتقبات وكان ذلك فرضا عليهن بإجماع العقلاء والمجانين والأبرار والفجار وما نقص ذلك من شأنهن كنا يحضرنا ويتعلمنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصرنا يعلمنا الدنيا من بعد كان كبراء الصحابة يجلسون عند عائشة فتعلمهن وعند أم سلمة فتعلمهن وعند حفصة وميمونه وغيرهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في كتب التاريخ قال ان ترى ترجمة لرجل من السلف الا وله عشرات من النساء من شيخاته التي تعلم عليهن العلم وقرأ ترجمة الزهبي أو الحافظ بحجر أو غيرهما ترى عجبا من هذا إن نقاب المرأة ليس على قلبها إن حجاب المرأة ليس على روحها إن عفاف المرأة ليس على عقلها وإنما هي عفة وطهارة ونقاء أنا عفة وطهارة بين الزئاب ما ضر المرأة المسلمة أن تنتقب وأن تتعلم وأن تبيع وأن تشتري وأن تعالج وأن تشارك في المجتمع كما كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات يداوين الجرح ويحملن المرضى ويسقين الماء وربما احتاجت إحداهن إلى أن تقتل الكافر إذا أراد أن يقترب منها واقرا التاريخ تجد من ذلك عجبا عجابا ما اشبه الليله بالبارحه مره اخرى حينما منعت فرنسا الحجاب منذ سنوات, حينما منعت فرنسا الحجاب منذ سنوات واتهمت بالتشدد ثار عليها المسلمون جميعا يومها لان هذا طعن في ثوابت الدين <تصفيق> وانبر المسلمون يحافظون عن ثوابتهم والعجب ان هذا لم يكن ممن يسمونهم بالسلفيين فقط بل إن أعجب من تكلم يومها ممن لا يحسبون على الإسلاميين أصلا وليس لهم مشروع إسلامي بل مشاريع قومية ووطنية ورافضية أحيانا لأن هذا كان لأن هذا إنما هو بمثابه ثابت من الثوابت حجاب المرأة المسلمة من ثوابت هذا الدين يحسدها عليه الأمم الأخرى هكذا هذا هو الشأن إنهم يحسدون المرأة المسلمة على حقوقها التي نالتها والتي وفاها لها ربها سبحانه وتعالى ولئن قلنا لجحافل العلمانيين إن النقابة من الثوابت وإن النقابة من الرموز والشعائر بدلاله قول الله عز وجل في سوره النور وفي سوره الاحزاب وبدلاله الاحاديث الكثيره وبدلاله اجماع اهل العلم فانهم ربما لا يصدقون شيئا من هذا ليسوا اصحاب روايات ولا يميزون بين القران وبين الشعر والحكايات لكننا نقول لهم مما يفعلونه مما يدلل على ان النقاب وعلى أن حجاب المرأة عموما من خمار أو نقاب كلاهما فأولهما إن لم يكن فرضا فهو استحباب على أن الدليل على أن ذلك, على أن ذلك من ثوابت الدين أن أوباما الفاتح لما جاء منذ شهور ومعه وزيرته ورتبت لها رحلة إلى بعض الأماكن الاثريه ومنها المساجد اضطر ان يضعوا على راسها إي شربا صغيرا لماذا لانهم يعلمون ان هذا من ثوابت الدين فاذا دخلت هذه المراه الكافره إذا دخلت مسجدا من المساجد وتعرضت لمعنى من معاني الديانه فلا يليق الا ان تكون محجبه فعلوا هذا بمحض إرادتهم ربما يصلح هذا أن يكون دليلا لأمثال هؤلاء إذا لم تصلح النصوص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم منعت فرنسا الحجاب وقالت إنه تشدد رأيت جحافل الكتاب والصحفيين والشعراء يعارضون فرنسا لأنها أصابتهم في هويتهم وهم لا يشعرون مع أنهم معنا ما هكذا يفعل قال قائله وهو أبعد ما يكون عن المشروع الإسلامي قال كلاما عجبا الحسن أسفر بالحجاب فما لها حجب النفور نزلت على وجه السفور واهم أرائحة الزهور تضير عاصمة العطور أتعف عن رشف الندى شفة البكور أيضيق دوح بالطيور يا للغرابة ثم إنه يتوجه بعد ذلك إلى المرأة التي كانت سببا في وقود هذه المعركة المرأة الأولى التي منعتها أو الفتاة الأولى التي منعتها فرنسا يتوجه بكلام عجيب يمس شغاف القلوب وكأن هذا منهجا لهم يقول مخاطبا هذه الفتاة نعلاك اوسع من فرنسا نعلاك اطهر من فرنسا كلها جسدا ونفسا نعلاك اجمل من مبادئ ثوره ذكرت لتنسى مدي جذورك في جذورك واتركي ان تتركيها بمملكة الوقار وسفه الملك السفيها هي حرة ما دام صوتك ملأ فيها وجميلة ما دمت فيها ثم يذكر ميراث هذه الأمة المغصوب الذي ما كانت فرنسا لتكون لولا أنها اغتصبت هذا الميراث من أمة الإسلام ثم يختم مخاطبا فرنسا نفسها زاد الحساب على الحساب وآن تسديد الحساب فإذا, فإذا ارتضت أهلا وان لم ترضى فلترحل الفرنسا عن فرنسا نفسها إن كان يزعجها الحجاب فإذا ارتضت اهلا وإن لم ترضى فالترحى الفرنسا عن فرنسا نفسها إن كان يزعجها الحجاب ما الذي تغير ما الذي تغير يومئذ عما نحن فيه الآن بالأمس القريب الحجاب هو الحجاب وما النقاب إلا الصورة المثلى للحجاب بإجماع أهل العلم بلا خلاف رأيناه على مدى أربعة عشر قرنا منهم من يقول الواجب الخمار والنقاب فضيلة ومنهم من يقول بل الواجب النقاب ولا أقل من ذلك والخلاف هدى سائغ والأمر قريب والقضية في الحقيقة إنما هي قضية ثوابت لهذا الدين حين يتكلم هؤلاء لا يقصدون خصوص الحجاب ولا يقصدون خصوص النقاب ولا يقصدون خصوص الختان ولا يقصدون خصوص مشاركة المرأة للرجل في انتخابات أو غيرها بقدر ما يقصد هؤلاء النيل من هوية الإسلام بقدر ما يقصد هؤلاء الطعن. في ثوابت الاسلام لان لهؤلاء مشروعا اخر غير المشروع الذي ينادي به المسلمون الذي خطه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي انزله الله من فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى ان القضيه قضيه طعن في ثوابت الدين من اقوام امتلات قلوبهم حنقا وغيظا ولئن ساغا أن تطعن في ثوابت الإسلام فرنسا فلا ضير من ذلك شنشنة أعرفها من اخزمي ولئن ساق أن تطعن في ثوابت الدين فلول العلمانيين فلا ضير من ذلك لا ضير من ذلك وإذا أتتك مذمة من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل لكن الشيء المؤلم حقا أن يأتي الطعن في ثوابت الدين ممن كان دوره أن يحافظ على الدين من تلبيس العلمانيين والمفسدين والمنافقين هذه والله السوءه الكبرى أن يفتح الباب لهؤلاء العلمانيين من جهتنا وكنا نستطب إذا مرضنا فصار هلاكنا بيد الطبيب وكنا نستطب إذا مرضنا فصار هلاكنا بيد الطبيب ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه ألا موت لذيذ الطعم ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه لا حول ولا قوة إلا بالله إنها معركة الثوابت إنها وجود الرجل الرويبضة في زماننا روى ابن ماجه وهو عند احمد رحمه الله تعالى والحاكم وغيرهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه قالوا وما الرويبضه قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة عند أحمد ألف يتكلم في أمر العامة وأنت إذا رأيت صفحات الجرائد وسمعت الفضائيات على كثرتها عشرات بل مئات عرفت معنى الرويبضه وعرفت أن الرويبضه في الحقيقة ليس وصفا لشخص بعينه وإنما الرويبضه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وصف لجيل كامل ممن يهرفون بما لا يعرفون ممن يصح فيهم قول القائل ولكنك جهلت فقلت وحيث وجب أن تسجد بلت الرويبضه رجل تافه فويسق لا علم عنده ما هو إلا مجادر بالباطل نسي على حين غفلة من الدهر أنه سيصبح غداً مسخرة في التاريخ أضحوكة في التاريخ وهكذا كل رويضه ابتداء من زعيمهم الأكبر إبليس لعنة الله عليه الذي لم يستحي أن يناقش الله وأن يجادل الله وأن يعترض على الله الله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لما أمره الله تعالى بالسجود بين الملائكة قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني الذي ابى واستكبر وكان من الكافرين رويبضة على طريق الرويبضة يأتي في كل زمان ومكان جاء إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وجعل يذكر لهم الدين الصحيح ويصف لهم ربه ربي الذي يحيي ويميت فانبعث هذا الرويبضة من قومه قال أنا أحي وأميت ظن بسفاهة عقله أنه يستطيع حين يقتل معصوما أو يحي من حكم عليه أنه بهذا يحي ويميت فتركه إبراهيم وعقله هذا عقله قال فإن الله قال, قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر بهت الرويبضة كان فرعون كذلك رجلا رويبضة تافها فويسقا يتكلم فيما لا يحسن قال أنا ربكم الأعلى قال ما علمت لكم من الله غيري وذهب به هذا الوصف إلى أبعد من ذلك قال لقومه زرني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فرعون الرويبضة يخاف على الدين ويخاف أن يفسد موسى وقومه في الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله كان ابرهه رويبضة يوم خرج من الحبشة وليس له هم ولا عزم إلا أن يهدم بيت الله سبحانه وتعالى ويذهب إلى مكة بفيله ولا طاقة لهؤلاء البدو بالفيل فيأخذه عبد المطلب بحلقة من حلق الكعبة ويناجي ربه لا يملك إلا هذا اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم دوما محالك إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك ويخرج إلى الجبل ومن معه ثم يكون الشأن ما قد عرفتم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ومضى رويبطه بعد رويبضة مضى مسيلمه الكذاب ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم اما بعد فاني قد اشركت في الامر معك من اين جاء بهذا مسيلمه أوحي هو حقا كما زعم أم أنه رجل تافه أضحك عليه الدنيا وإذا سمعت قرانه الذي كان يزعمه وجدت كلاما ربما صبي من النسرة أو الشعراء يقول أحسن منه ظن أنه بهذا يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأته مرارا ولم أستطع أن أحفظه حاولت جهدي فلم أستطع لأنه كلام سخيف مثله لا يروق على أهل الفهم والمعنى ومثله لا يحفظه سليقة صحيحة ما أطول طابور الرويبضة في كل زمان ومكان وفي زماننا ترى هذا الرجل الرويبضة يعتلي كثيرا من أعمدة الصحف ويعتلي كثيرا من منابر الرأي وترى الطامه الكبرى فيما يسمونه بالبرامج الحوارية فيما يسمونه بالبرامج التي يدلي كل فيها برأيه ما أكثر ما تلحظ وأنت جالس أمام أي برنامج من هذه البرامج عشرات من هذا الرجل بضه جلست مرة أسمع واذ برجل دخل على قط السلام عليكم قالوا عليكم السلام تفضل ما رأيك في هذا الموضوع قال أي موضوع في أي موضوع تتكلمون سبحان الله الرجل ما يعرف أي موضوع يتكلمون فيه ومع هذا دخل على الخط ولما صار بين الناس أخبروني في أي موضوع قالوا نتحدث في شأن كذا وكان موضوعا إسلاميا قال نعم أقول وبالله التوفيق وقد يخبط خبط عشواء ما أكثر ما نرى هذا يوميا قضية كبيرة ربما إذا عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع لها المهاجرين والأنصار وخص منهم أهل بدر وتوقف فيها مثل عمر رضي الله عنه يأخذها هكذا بكل يسر رجل من الرويضضة فيفتي فيها ويهرف بما لا يعرف ويقول وبالله التوفيق ومتى يأتي التوفيق لأمثال هؤلاء ومن أين يأتي التوفيق قرأت مرة أو سمعت أو رأيت في برنامج مسجل حلقة تتحدث عن الإسلام وحقوق الإنسان وجاء برجل له منصب كبير في حقوق الإنسان وبين يديه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعه شاب مجهول غير معروف يتكلم عن الإسلام فخصمه الشاب ولم يجعل له كلمة يقولها فلما لم يستطع ان يرد عليه اراد ان يرد عليه من دينه قال وان عندكم في القران ايه تقول كذا فقال له الشاب لا والله لا تجد شيئا من هذا قال له بلى اجد واخذ يقلب في الاوراق وسرعان ما نظر وقال في سوره الرمز عندكم في سوره الرمز كذا وكذا فضحك الشاب وقال ليس في القرآن سورة تسمى سورة الرمز قال بلى الأوراق بين أدي وقد نقلتها من سورة الرمز قال يا رجل ليس عندنا سورة تسمى سورة الرمز فطن إلى ذلك المزيع وكان خبيسا مثله قال يا أخي خلك في العلمانية وكلمنا بالعلمانية ودعا ما لا تعرف افتضح الرجلان حين حقت الحقائق ولا حول ولا قوة إلا بالله مرة ثالثة في برنامج شهير كان يجلب المشاهير ويسالهم ومن جمله الاسئله ما الحكمه التي تسير عليها في الحياه فقال هذا الرجل العلم الخري قال الحكمه التي اسير عليها قول الله تعالى اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا فتقطعت المزيعة راسها في خشوع مصطنع وقالت صدق الله العظيم إنها وإنه لا يعرف ولا تعرف أن هذا ليس بقرآن وأن هذا كلام من كلام الناس لا يفرق أحدهم بين كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحكمة الدارجة وبين بيت من الشعر بل لا والله لا يفرقون بين المنظوم والمنسور ثم هم يجعجعون أسمع جعجعة ولا أراطحن ومن عجب أنك ترى عامة هؤلاء عنده من الاعتداد برأيه وعنده من حسن الظن بنفسه وعنده مما يتصوره علما بل علوما ما تجده ينتفش وينتفخ وهذا والله من عجائب هذا الزمان وقد تحدث عن مثل هذا قديما أبو العلاء حين قال في بعض ما قال إذا عير الطائية بالبخل مادر إذا عير الطائية بالبخل مادر وعير قسا بالفهاهة باقل وطاولت،, وطاولت الشهب الحصى وطاولت الأرض السماء سفاهة وطاولت الشهب الحصى والجنادل فيا موت زر إن الحياة زميمة ويا مصر جدي إن شيخك هازل أقول قول هذا وأستغفر الله ليولا الحمد لله الذي أعظم علينا البنة بالإسلام والسنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سهدت عبد مقر بربوبيته واعتقد بوحدانيته موقن بأن لا حاكمية إلا له ولا تشريع إلا منه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين اما بعد ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم هكذا المحن تتوالى على المسلمين وما يخرج المسلمون من محنة إلا إلى محنة لكنهم لا يخرجون من محنة إلا وهم أقوى وأكبر وأعلى قامة مما دخلوا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشان أتباع الأنبياء دوما وابدا حين خاض من خاض من المنافقين في الافك، ماذا كانت نيتهم؟ كانت نيتهم الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه في فراشه النيل من أهله وهذا أشد ما يقض للرجل الحر فكيف بنبي رسول وبقي الوحي شهرا لا ينزل والشدة على اقصاها حتى قالت عائشه رضي الله عنها وقد اشكل عليها الامر وضاع منها ذكر نبي الله يعقوب قالت والله ما مثلي ومثلكم الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صبرت عائشة وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعقب الله تعالى بالفرج اولم يقل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وصارت عائشة في لقب جديد لم يكن لها من قبل صارت الصديقة التي نزلت براءتها من فوق سبع سماوات فخرج من رحم المحنة منحة وهكذا دائما ما كان يتكرر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه مطوف بالبيت فجمع أصحابه وخرج يوم الحديبية لا يريدون قتالا خرج دون سلاح لا يريدون إلا العمره كما أراها ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه واله وسلم لكن الذين كفروا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام أبوا ابى الكافرون أن يسمحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطوف ويسعى ابى الكافرون أن يسمحوا لحفنة من المؤمنين أن يلتفوا حول نبيهم صلى الله عليه وسلم في عبادة ربهم لا زنب لهم إلا أن يقولوا ربنا الله فماذا أعقب هذه المحنه اعقبها ان تفاوض معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمرت المفاوضات عن صلح له بنود كرهها عمر رضي الله عنه وجماعات من المسلمين لكن الله تعالى سماها فتحا ونزلت الايات ان فتحنا لك فتحا مبينا في سنتين غزا الاسلام اصقاع الدنيا ما لم يكن في عشرين سنه قبله ومن هنا كان الفتح كان هذا الفتح ثمره من الثمرات ارادوا ان يكيدوا وان يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك فتحا مبينا ثم لم يلبث لم تلبس قريش أن عاونت بكرا على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم فتواطأت قريش وبني بكر على قتل رجل من خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا نقض للعهل فجاء عمر بن سالم في قصيدة مشهورة يا رب إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلذى بعدها قال له النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم كان هذا الإيزاء لهذا الرجل المقتول من حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم إيزانا بالفتح الأكبر. ورأيت الناس يدخلون إذا جاء مصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وأظهر الله دينه على الدين كله وكان يوم الفتح يوما عظيما أسلم فيه عامة الطلقاء من أهل مكة انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ما اكثر ما يتكرر هذا هذه سنه كونيه قضاها الله سبحانه وتعالى كلما ارادوا ان يكيدوا لهذا الدين لا يخرج هذا الدين من كل معركه الا منتصرا بقي ان نعرف ولا بد بماذا ينتصر هذا الدين ان هذا الدين ينتصر بهذه القواعد التي أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمناها هو وأصحابه رضي الله عنهم اسمع إلى قول الله تعالى كما ذكر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين القيا في النار فكانت بردا وسلاما عليه وقالها اصحاب محمد حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هذا هو اكسير السعاده وقانون النجاه حين تاتي المحن تخرج منها منتصرا باعتصامك بربك سبحانه وتعالى اولم ترى الى موسى وهارون في بداية البعثة وفي بداية الرسالة قال ربنا إننا نخاف خوفا فطريا قال لا تخاف إنني معكما لقنهما الله سبحانه وتعالى كيف يكون العلاج عند الخوف إننا نخاف أن يفرط علينا أو ان يطرأ لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى رباه الله تعالى على هذا في أيامه الأولى فلما كان في أواخر أيامه مع فرعون حين خرج موسى نبي الله بمن معه من المؤمنين وأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى إن لمدركون حينئذ نفعت التربيه قال كلا إن معي ربي قال له يومها منذ سنوات لا تخاف انني معكم احتاج هذا وخصوصا الان لا تخاف قال إن معي ربي سيهدين هكذا شأن المسلم عند هذا نفسه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كان في الغار ومعه رفيقه في الغار وجاءت جحافل المشركين ووقفوا على باب الغار لكن الله تعالى صرف أبصاره تعجب أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا قال يا أبو بكر إثنان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 وكلمة الله هي العليا يتكرر هذا كل يوم في كل سقع من أسقاء المعمورة مع أولياء الله سبحانه وتعالى على اختلاف مواطن فتنهم مع أعدائهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقد تنقطع الأسباب فلا يبقى سبب ومع هذا يبقى المؤمن موصولا قلبه بربه أرأيت يوم الأحزاب إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وقلقت القلوب الحماجر وتظنون بالله الظنون عشرة آلاف يحاصرون المدينة والقوم قلة قليلة مستضعفة ومن خلفهم يهود غدرة ومع هذا كله بقي اليقين في قلوب أصحاب محمد ولما رأى المؤمنون صلى الله عليه وسلم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما مع شدة الخوف مع شدة البرد مع شدة الجوع كل هذا لم يزعزع المؤمن نعم زعزع المنافق من قبل أن يكون شيء من هذا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورة هذا شأن المنافقين لكن المؤمنون يعرفون معنى إن معي ربي سيهدين يعرفون معنى حسبنا الله ونعم الوكيل يعرفون معنى انزال الحاجه بالله وحينئذ ياتي النصر ولا محاله بقي ان نعرف نحن دورنا إن دورنا ليس أن نتفرج ليس أن نعرض صفحات التاريخ ونقول كان أسلافنا وهؤلاء الخلف منا والمعركه دائرة بينهم وبينهم ونحن متفرجون إنما نصيح ونتكلم هذه مصيبة المصائب لا والله ليس هذا هو الدور كما أن دورنا, دورنا ونحن نشارك في الأحداث لا ينبغي أن تكون المشاركة حمقاء لا ينبغي أن تكون المشاركة ساذجه ليس معنى أن تغار للإسلام أن تسارع إلى موقع من المواقع تكتب فيه وترد وأنت لما يكتم علمه ولما يكن عندك من النضوج والرصانة ما تكون به يمنا على قومك ليس معنى ذلك أن تقوم فتتكلم أو تؤلف أو تصنف بعضا الكتب التي ترد بها على الناس من وجهة نظرك وأنت قاصر في العلم ما زلت مبتدئا شاديا ربما لا تحسن أن ترفع المرفوع ولا أن تجر المجرور ليس معنى المشاركة أن تصيح في الناس وأن تقول هذه القدس تبكي والأقصى يشتكي وكشمير تتألم والشيشان ليست القضية أن ترتفع الأصوات بكلام وإنما القضية أن تعرف من أين تكون البداية من أين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بواب البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل العلم الذي يبصره والذي يكون عندك البصيرة الذي ينير لك الطريق أن تعرف ما لك وما عليه رجل ليس له اعتقاد حسن في الله لا يحسن أن يتعبد كما أمره الله لا يجيد المعاملات التي شرعها الله لما يتخلق بعد باخلاق الإسلام كيف يتصدى هذا ويتصدر لو أنك صبرت قليلا نحترم عواطفك ومشاعرك تحتاج إلى ربما سنتين أو أقل أو أكثر حتى يكون عندك من الرصانة وحتى يكون عندك من البينة وحتى يتربى عندك من البصيرة تحتاج إلى المخالطة بأهل العلم والفضل والخبرات والتجارب حتى تنضج ويكون لك شخصية مستقلة لا تهتز أمام عواصف الرياح وحينئذ ستقدم وسيقال لك انطلق لكن كثيرا من الشباب لا يحسن هذا فتراه يتفاعل وينفعل ويصيح وليس عنده فربما أراد أن يحسن فأساء وربما أراد en je ضر ولهذا ما دورنا في الأحداث دورنا أن نتعلم كما رب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا دورنا أن نعرف أعداءنا وأن نعرف كيف نجابههم وأن تكون الحكمة هي قائدا لنا كما كانت لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعم الواقع مرير نعم الواقع مرير إنك في نفس اللحظة التي نتكلم فيها الآن ما تدري ما الذي تقوله من المشكلات التي يتعرض لها الإسلام إنك تنظر إلى صفحة الجرائد فتجد من يسب دين الله وأولياء الله سبحانه وتعالى في حين أنت أنك ترى في هذا الوقت كيف تكيد يهود للبيت الأقصى لبيت الله عز وجل الأقصى كيف تكيد يهود لهذا الدين وتريد أن تقضي على حضارته ولا تستطيع إن شاء الله تعالى تنظر في نفس الوقت فتجد أن هذا اليوم هو يوم الليلة الكبيرة الكبرى كما يقولون لمولد البدوي حيث تكسر الشركيات ويحارب الله سبحانه وتعالى تنظر إلى بنوك الربا قد ملأت بلاد, ال... بلاد المسلمين تنظر إلى الشوارع قد امتلأت بالمتبرجات والفاجرات تنظر إلى كذا وكذا لو كان سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهم وسان وثالث لكن لا ضير ثنة الله التي قد خلت من قبل الصراع باق بين الكفر والإيمان الصراع باق ما بقيت الدنيا وإنما واجبك في هذا الصراع أن تجهز نفسك لخوض المعركة الكبرى المعركة الأولى بينك وبين نفسك أن تربي نفسك أن تكون عبدا ربانيا والمعركة الثانية أن تنتشر في من حولك من إخوانك وقراباتك وأرحامك ومن يليك في الدائرة الصغرى عسى أن تمكن بعد ذلك وتأتي معارك أكبر وأكبر هذا الذي كلفك الله سبحانه وتعالى به ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم إن هذا الدين متين إن هذا الدين منصور بعز عزيز أو بذل زليل والله يقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمن الله هذا الأمر ما بلغ اللي... ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل زليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وزلا يزل الله به الكفر وأهله ولكنكم تستعجلون لا داعي للاستعجال الإسلام منصور في كل معركة يدخلها المهم أن يكون المسلمون اهلا لذلك النص أن يراك الله حيث امرك وأن يفقدك الله تعالى حيث نهار أن يكون شأنك أنك مشغول بمشروعه أهداف واضحة أولويات مرتبة ملأت الفراغ كله فأنت بين علم وعمل ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنت بين صيام وقيام وذكر لله تعالى أنت بين تأمل وتفكر في خلق الله تعالى أنت بين افكار أفكار وصاحبها اعمال واقوال انت على الطريق ما دمت على الطريق فابشر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين اللهم عز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا في اوطاننا واحفظنا في اعراضنا واحفظنا في اهلينا واحفظنا في اولادنا اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام راقدين ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدين اللهم من ارادنا والمسلم والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير واجعل بالاسلام على يديه ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فنكل به وخذ اخذ عزيز مقتدر واجعله عبره لمن اعتبر اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه